بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يسره الفيح قَوْسُمُ الرَّحِيفِ أَنَّتَ كَيْفَ قَالَ رَبُّكَ بِبَيَانِ الْرَّحْمَةِ لِمَا دَلَّتِ الَّتِي لَنْ يُخْلَقَ وَصَمُودًا الَّذِينَ نَجَوْا الصَّخْرَ بِالنَّارِ وَانْفِرَاوَ النَّذِيلَ أَوْثَاثِ الَّذِينَ طَالَبُوا فِي الْبِلَادِ فَأَثَرُوا فِيهَا الرَّفْسَ وَالتَّفْسَاوَ قَوْطَا بِنَّ نُرَبِّكَ لِعِلْمِ الرَّصادِ بَمَنْ Waa! Uh -oh. 119. بل لا تكرمون اليتين 110. ولا تحضون على طعام المسكين 111. وتأكلون التراف أكلا 124. وتحبون المال حبا جمّا 125. كما إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك ص ف 119. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا إِنَّكُمْ إِلَّا